واللبن يسد العطش والجوع في آن واحد، يسد الجوع والعطش في آن واحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعم طعاما قال الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكنه إذا أطعم لبنا قال الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال وزدنا منه لأنه لا شيء يعذروه من المطعومات اللبن وبالسنة. أحاديث كثيرة تدل على شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن نقف عند حديثين ونحن صدر معرفيا في هذه الآيات كان عليه الصلاة والسلام مرة في مجلسه وحوله أصحابه فأعطي إناء فيه لبن فشرب منه وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الناس كبار المهاجرين والأنصار فقال عليه الصلاة والسلام للغلام أتأذن لي أن أسقيه أي الذي على يمينه على شماله فقال الغلام لا أؤثر بحظي منك أحدا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فشرب في مجلس آخر جلس صلى الله عليه وسلم وغطي إناء فيه لبن فشرب وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشراب يا رسول الله أصدي أبا بكر فقال فلم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا يعني لم يرد على عمر وأعطى الإناء للأعراضي الذي عن يمينه ولم يستأذنه كما استأذن الغلام في المجلس الأول والسبب في هذا ما يلي الأعراضي كبير في السن جاء من البادية لهم أعراف وتقاليد لا يفقه أن هذا أبو بكر ومنزلته أن هذا أبو بكر ومنزلته في الأمة عظيمة فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد استئذان استأذنه لظن أن النبي يحتقره ولقال هذا في مجلس يمال وأصحابه فلم يرتدي صلى الله عليه وسلم إلى قول عمر وأعطى الأعرابي اللبن ليشربه ومن غير أن من غير أن يطلب منه أو يستأذن أو يستعذنه أن يعطيه إلى أبي بكر والعرب كانت تجعل السقي عن طريق اليمين قال عمرو بن كلثوم صددت الكأس عن أم عمر وكان الكأس مجراها اليمين. وعمرو بن كلثوم شاعر تغلبي عز قومه في زمنه وهو القائل ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر تملأه سذينة وقد عاش بني تغلب على ذكرى هذه القصيدة سنين حتى قيل ألها بني تغلب عن كل, ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كذومة وهو الذي قتل عمرو بن هند في الخبر المشهور لما قال عمرو بن هند بجلسائه من من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي فقيل له لا نعلم إلا عمرو بن كذوم باستدعاه وأمه ثم إن أم عمر بن هند قالت لعمر... لأم عمر بن كالذوم ناوليني الطبق فقالت صاحبة الشيء أولى به فما زالت ترددها و... فغضبت أم عمر بن كالذوم فقالت واذ الله واتغلباه فسمعها ابنها عمر بن كالذوم ووفير واق الرجال فأخذ السيف وضرب به عمر بن هند وقال أبياته المشهورة أبا هند فلا تعجل عارين وأنظرنا نخبرك اليقين حتى قال فيها متى كنا لأمك مقوتين وهي النونية الشهيرة التي تعد من إحدى المعلقات السبع والشاهد من هذا كله الحديث عن قوله وكان الكأس مجراها اليمين وأن هذا عرف كانت تعرفه العرب من قبل الإسلام فأقره الإسلام وقد قال عليه السلام فيما يروى عنه إنما بعثت ليتمم مكارم أخلاق فهذا من خبر البن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا هنا يقول سائغا للشالبين فعرفنا هنا الهدي النبوي في التعامل مع الخلق وأن الأحوال والأعراف لها سلطانها عندما يتحدث المرء أو يتكلم أو يتصرف وهذه لا يعقلها إلا العالمون